نعم. يقول ما حكم الانتماء لمذهب الصوفية وهل نكفر الصوفية لا يجوز الانتماء لمذهب المبتدعة من صوفية أو غيرهم لا يجوز للمسلم أنه يتبع المبتدعة سواء من الصوفية أو من غير الصوفية وإنما يتبع مذهب أهل السنة ولا يمكنه ذلك إلا إذا تعلم وعرف مذهب أهل السنة وعرف مذاهب المبتدعة لا يمكن هذا إلا بالعلم أما الجاهل فلا يمكنه أن يتجنب المذاهب المبتدعة لأنه لا يدري ربما يستحسنها ويظن أنها خير فالجاهل آفة والصوفية ليس على حد سوى منهم من يصل إلى الشرك منهم من هو مبتدع فقط ومنهم من هو مشرك وهو الذي يدعو الموتى من دون الله ويستغيث بالقبور ويدعو مشائخه ويعتقد انهم ينفعون او يضرون وانهم يتصرفون في الكون فالصوفية اصناف مهم صنف واحد بعضهم مبتدع فقط وبعضهم مشركون وبعضهم ملاحدة وهم هالوحدة الوجود الذين على مذهب الحلاج وابن عربي وابن سبعين والتلمساني هؤلاء أكبر أهل الأرض أهل وحدة الوجود ومنهم المشركون وهم الذين يدعون من دون الله او مشائخهم وسادتهم ويدعون الأموات ويستغيثون بالقبور هذا شرك نعم نعم